ويتم نعمته عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصراً عزيزاً هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم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 لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ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 بلظنتم الذين قلب الرسول والمؤمنون إلَى أهليهم أبدوا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظنتم ظن السوء وكنتم قوما برا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 فَعَلِمَ مَا فِي قُلوبِهِم فَانزَلَ السَّكِينَةُ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغْفِرَةً كَبِيرَةً وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا